Audu villahimina shayapani roodim. Bismillahi roodimani roodim. Sabahanillahi mafi samawati wa mafi l-audi wa hua lazi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 Kale alhawariyoon nahnu ansarullah Fäämena tõepa tõepa Min bani iserail Wakafra tõepa Fääedna الذina ámenu Ala aduihim Fäasbahu ظاهirin